انقذوهم حيث تسقط طموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القت إذَا أَنْذِكَانْ تَنْزَعُكَ فِي إِنْ إِنْ تَنْزَعُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بَنَوٌ يَقُونَ دِينُ لِلَّذِينَ فَاءَ إِنْ تَزَغْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى عَلِيمٍ ارِ الْحَرَامَ يُنْثُرُ مَا وَتَكُنْ لَهُ وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَنِ الْمُتَّقِي وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَيَجْعَل لَّهُ ila tahlukah wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin فَإِنْ اضْطُرِرْتُمْ فَامْسَكًا غَيْرَ مُحْدِثِ إِيْثْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ فَفِي بِي أَنْتُمْ مِنْ صِيَامٍ أَمْ صَدَقْتُمْ أَمْ نُصُكْ بَغِيَةَ أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّى التَّعَبَ يفمن تسمىن الهدي تمام لا يجد الفصيام سلام تنسي في الحج وان سبع رجعتم عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حافظ